بل يراسل الولي الاقرب وان جاء او ارسل وكاله هذا اذا كان يعلم مكانه وممكن ان يراسل اما اذا لم يعلم مكانه او ما امكنت مراسلته لسبب من الاسباب ويصعب الوصول إليه فيوكل حين فالابعد يزوج بعد اذن الحاكم الشرعي في ذلك لاجل الاحتياط يقول السائل هل يكفي غسل الجنابه عن غسل الجمعه يدخل غسل الجمعه ضمن غسل الجنابه فاذا نواهما معا ادرك ثوابهما معا واذا لم ينوي الا غسل الجنابه فله ثوابه دون غسل الجمعة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يقول إذا أصاد المرأة جنابة ولم تغتسل ونزل عليها دم الحيض عند الطهر هل تغتسل للحيض أم للجنابة تغتسل لرفع الحدث الأكبر فالحيض حدث أكبر والجنابة حدث أكبر فإذا نوت رفع الحدث الأكبر ارتفع كلما أوجب الغسل يقول السائل إذا أراد الرجل أن يطوف أكثر من سبعة أشواط هل لا بد أن يفصل بينهما بركعتين ما يلزم أن يفصل بينهما وإنما يلزم استشعار النية ما يطوف مثلا يعد بأصابعه ولا يفصل بين سبع وسبع بل اذا كمل سبعه اشواط ينوي النيه بطواف سبعه اشواط اخرى لان سبعه الاشواط بمثابه صلاه الركعتين مثلا فينتهي من الركعتين الاوليين ثم يبدأ بركعتين اخريين ينتهي من السبعة الأشوات ثم يبدأ بسبعة أخرى ذكر العلماء رحمهم الله أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطوف سبعة اشواط فقط ونقل عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطوف سبعة وسبعة وسبعة يقول السائل ما الحكم اذا اعتق العبد وتحته أمه هل ينفسخ نكاحها وهل له ان يتزوج امه اخرى العبد اذا عتق وتحته امه لا ينفسخ النكاح بمجرد عتقه النكاح بحاله ثم إن النكاح بيده إذا عتقت الامه تحت رقيق هي التي يكون لها الخيار لأنها إن فاتها الخيار لازم عن نكاح باستمرار وقد لا ترضى بعدما تحررت أن تكون تحت عبد رقيق اما هو الرقيق اذا عتق وتحته اما فالنكاح بيده متى ما شاء طلقها فهو لا ينفسخ بمجرد العتق كذلك لا ينفسخ نكاح الامه اذا عتقت تحت رقيق الا اذا اختارت نفسها وهل له وهل له أن يتزوج أمة أخرى ليس له أن يتزوج أمة أخرى إلا بشروط لانه أصبح الآن حر والحر ما يسوغ له أن يتزوج أمة إلا بشرطين أن لا يجد مهر حرة ولا ثمن أمة ولا يستطيع الصبر فهو في حاجه ولا يستطيع ان يدفع مهر حره ولا يستطيع ان يدفع قيمه امه فيجوز له حينئذ ان يتزوج حره امه بالشرطين اللذين يشترطان لزواج الحر بالامه يقول السائل أنه أقرض ألفا من النقود من نقود البلد وبعد مدة غير هذه النقود من نقود البلد إلى نقود بلد آخر فكيف الحال عند السداد هذه تقدمت لنا قريبا في باب البيع فهو لا يخلو إن كانت نقصت قيمتها وهي سارية المفعول فهي بحالها يسددها هي وإن كانت ألغيت بالكلية فيدفع قيمتها يوم إلغائها فمثلا استلف جنيهات معينة وقت ما استقرضها كان جنيه يساوي اثنى عشر ريال نزل الجنيه وصار يساوي خمسة ريالات نقول ماذا يسدد؟ يسدد الجنيهات قيمتها اثنى عشر ريال او خمسة عشر ريال او خمسة ريالات هي جنيهات استلمها يسددها الغيت هذه الجنيهات بالكلية مثلا فيسدد قيمتها وقت إلغائها يقول, يقول الفقهاء إذا بلغ الحمل واحد ثمانين يوما وسقط فالدم دم نفاس السؤال متى يبدأ العدد الدقيق هذا وكيف يكون إذا كانت المرأة مرضعة لأن العادة قد تتأخر عن موعدها أقول قولهم رحمهم الله إذا بلغ الحمل واحد وثمانين يوما إذا كان وقت الحمل معلوم كان يكون الزوج أو السيد وطأ في وقت كذا ثم تفرقا فيعلم أن الحمل من هذا الوطن لكن اذا كانت المراه فراشا فلا يعلم متى كان الحمل في اي الايام وفي اي الليالي فينظر ان تبين في الساقط خلق انسان فلامه احكام النفاس وإن لم يتبين فيه خلق إنسان فالأصل العدم ليس لها أحكام النفاس يقول السائل نذرت ان اقعد في الحرم يومين فهل انام في الحرم ام انام في البيت اذا نذرت القعود في الحرم يعني نذرت ان تمكث فيه هذا بمثابه الاعتكاف فانت لا تخرج الا لما لا بد لك منه كان تخرج للوضوء او تخرج للاكل يقول طفت بالبيت ثم خرجت لاجدد الوضوء واسعى فهل عملي صحيح يقول طفت بالبيت ثم خرجت لتجديد الوضوء وسعيت بعد هذا هذا صحيح لا بأس عليك فلا يلزم الموالات بين السعي والطواف وإنما يستحب هذا يستحب إذا طفت وكملت الطواف أن تسعى بعده استحبابا فإن أخرت السعي إلى وقت آخر أو خرجت للوضوء أو لقضاء الحاجة أو للأكل أو للنوم أو للراحة فلا بأس عليك يقول الاجاره من اي انواع العقود الاجاره عقد لازم من نوع البيع اذا استاجرت وحدد بينكما مده معينه فتلزم المده الطرفين المستاجر والمؤجر تقول السائلة أنا امرأة مطلقة ولدي بنت منه ولكن أبوها دائما يأخذها مني ويهرب حتى أنه سافر بها إلى دولة كافرة ولكن أرجعها بعد شهر وحذرني والدي بألا أعطيه إياها مرة أخرى حتى ولو تاب فهل أعطيه إياها أم أمتنع؟ الواجب عليك إذا كان أبوها يطلبها أن تعطيه إياها لأنها ابنته ولا تطيع أباك في منع الرجل من ابنته لأنها ابنته يقول السائل هل يشترط في الرهن وقتا محدد الرهن ليس له وقت محدد وإنما هو لتوثيق الحق فيقول مثلا أبيع عليك هذه السيارة مثلا بأشرة آلاف لمدة خمسة أشهر قال أريد رهنا فأعطاه رهنا بالقيمة يبقى الرهن عنده حتى يسدد قيمة السيارة فمتى ما سددها يعاد الرهن فإن لم يسددها فيباع الرهن ويستوفى منه قيمة السيارة يقول السائل هل تجوز الصلاة في الفندق بدلا من داخل الحرم بسبب الزحام وهل له نفس الاجر إذا كانت السائلة امرأة فنعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم البيت خير لها فتصلي في سكنها افضل لها واما اذا كان السائل رجل فلا يجوز له ان يصلي في الفندق او غيره وهو يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح بل يجب عليه ان يجيب تقول السائلة هل يجوز ان اقول عن ابنة اختي ابنتي علم بانني انا الذي ربيتها وهي تقول لي امي فهل ادعوها بابنتي قولك لابنتي اختك مثلا بنتي لا بأس بهذا وكذلك قولك أو قولك للمرأة مثلا الكبيرة أمي أو خالتي أو للرجل الكبير أبي ونحو ذلك هذا لا بأس به من باب التحبب إلى هذا الشخص يقول السائل أتيت صلاة المغرب وأنا في طريق مسافر وقبل صلاة العشاء وصلت إلى المدينة التي أريدها فهل أجمع وأقصر أن ماذا أفعل إذا وصلت إلى البلد التي تنوي الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فلا يسوغ لك حينئذ أن تقصر وعليك إن كنت جمعت جمع تأخير أن تبادر بصلاة المغرب مثلا أو صلاة الظهر إن كان قد بقي في وقته ما شيء وإن كان خرج وقت الظهر وخرج وقت المغرب وأنت في وقت العصر أو وقت العشاء فتجمع ولا تقصر لا الظهر ولا العشاء ولا العصر لأنك إذا وصلت البلد التي تنوي الإقامة فيها انتهت عنك أحكام السفر فلا تجمع ولا تقصر إلا إن كان الوقت الأول قد انتهى فتجمع الوقت الذي الباقيه في ذمتك مع الصلاه الحاضره اما ان كنت لا تنوي الاقامه اكثر من اربعه ايام اقامتك اربعه ايام فاقل فمن حقك الجمع والقصر حين يقول السائل ما حكم زواج المسيار زواج المسيار لا بأس به شرعا إذا رضيت الزوجة بهذا اتفق الزوجان على أنه يأتيها حسب ما يتيسر فرضيت بهذا فالحق لها لا يعدوها وإذا لم ترضى فمن حقها أن تطالب بالقسمة أو الطلاق أقول السائل كثيرا وأنا أصلي يحصل عندي إرعاف في الصلاة فما حكم صلاتي إذا حصل معك رعاف في الصلاة فاستطعت إيقافه وأنت في الصلاة بمنديل أو لفافة أو نحو ذلك فصلاتك صحيحة وتستمر في صلاتك وإن لم تستطع إيقافه فانصرف من صلاتك لتسعى و... لتعمل على إيقافه ثم تستأنف الصلاة من أولها يقول حلفت في نهار رمضان وأنا كاذب ثم بعد ذلك صمت اربعه ايام ثلاثه ايام كفاره ويوم من رمضان اولا نعرف انه يحرم على المسلم ان يحلف يمينا بالله وهو يعلم انه كاذب فيها وهذه تسمى اليمين الغموس اي تغمس صاحبها في الاسم. او تغمس صاحبها في النار ويعلم انه كاذب في هذه اليمين ويحلف فيحرم عليه ذلك وعليه المبادره بالتوبه والتوبه تحصل بالندم على ما مضى والعزم على الا يعود والاقلاع عن مثل هذا الفعل وان كانت هذه اليمين فيها قطع محق من حقه فيلزم ان تعطيه حقه او تستحله وبهذا تبرأ ان شاء الله من اثم هذه اليمين فهذه اليمين تكفرها التوبة منها ثم قول الاخ انه حلف هذه اليمين في نهار رمضان وصام بعد ذلك أربعة أيام ثلاثة أيام ينويها كفارة اليمين ويوم ينوي عن اليوم الذي حلف فيه اولا اليوم الذي حلف فيه ما يعتبر فيه مفطر صيامه فيه صحيح فلا يلزمه قضاؤه وكفارة اليمين ليس الثيام ثلاثة أيام من أول وهلة وإنما هي إطعام ستة مساكين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبه، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة وبالخيار بين هذه الثلاثة الأمور إطعام أو كسوه أو تحرير رقبة فإن لم يجد هذه الأمور الثلاثة ما استطاع أن يطعم وما استطاع أن يكسو ومن باب أولى ما استطاع أن يعتق فعليه أن يصوم ثلاثة أيام صيام ثلاثة أيام ليست في اليمين الغموس صيام ثلاثة أيام ثلاثة أيام كفارة لليمين على الشيء المستقبل تقول والله لا أفعل كذا ثم بذلك أن تفعل نقول كفر عن يمينك اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحذر رقبه اما اليمين الغموس فلا تكفر بالصيام ولا الاطعام ولا الكسوه وانما تكفر بالتوبه منها ورد الحق الى صاحبه وعلى المسلم ان يميز بين اليمين التي تدخلها الكفاره واليمين التي لا تدخلها الكفاره والايمان ثلاثه لا يمين هذه ليس فيها اسم ولا كفارة والحمد لله كأن تقول لا والله وبلا والله وأنت ما قصدت اليمين اليمين التي تدخلها الكفارة أن تقول والله لا أدخل دار زيد والله لا أكلم عمر والله لا أفعل كذا أو تقول والله لا أفعلن كذا أو لا أفعلن كذا ثم بذلك الشيء الذي حلفت أن تفعله أن تتركه أو حلفت أن لا تفعله أردت أن تفعله فكفر عن يمينك ولا شيء عليك بقوله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها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 بعض هذه الأسئلة طويلة والطول في الأسئلة ما أتمكن من قراءتها فاختصر السؤال والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين